ترجو الحيا لنا inn a E One oh. qui merci wa da um. Hadha haia la, Allahu akbar, ni ذلك الذين القيم كل حزن بما e um... de la part de la dona que s'ha posat a la porta يا هو نيفر تصبح على خير الله الله الله الله الله الله يكرمك ان si bon bon mes 270 di ha ja ai da bitz bon ha تجري الفلك بأمره يعني عامل تحدي بسم الله الله الله يا يا مدينه فاذ